أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبالك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من الخاسرين لِله فَعبُدُ وَكُ مِنَ الشكِرين وَماَا قَدر الله حَّ قَدْر وَماَا قَدر الله حَبّ قَدْرهِ والأَرغُ جع طَبَةُ والأَرغُ جطَببَةهُ يَومَ القياام والالسَّموَلتُ مطُّلتُ بمِين والسَّموَاتُ بَطُةُ بَِمِينِ تُبحانَهُ وَتَعَنَعََّ يشِكُ وَنُفِغَ فيِي الصّولِ فَ صَعفَ بَ في, في السَّموَ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 ما زمر حتى اذا جاءوا فتحت ابوابها وطال لهم خزنتها الم ياتكم الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم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 إِلَى دُخُولِ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِقًى الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ وَسِقًى الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبو من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكه, وترى الملائكة